أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ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 يُفِ بِهِ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَادِقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ نِبَالًا من فِيهَا مِنْ بَرْدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار في ذلك عبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أن ننزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله أكبر الله, أحب> <الله أحب>